حزب سيدنا يحيى الباقوي الشغون المجدد طريقة الخلوتية وهو من برد الإمام الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ستار يا ستار يا عزيز يا غفار يا غفار يا جليل يا جبار يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار خلصنا من عذاب القبر والنار إلهي استر عيوبنا وعف ذنوبنا وطهر قلوبنا ونوير قبورنا واشرح سدورنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك ما عبدناك حق إبادتك يا معهود سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور فطلا من الله ورحمة شكر من الله ونعمة لله الحمد والمنة الحمد لله على الطاعة والتوفيق ونستغفر الله العظيم من كل ذنب عمد وسهب خطأ ونسيان ونقصان وتقصير اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافي مزيدك نحمدك بجميع محامدك ما علمنا وما لم نعلم ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم وعلى كل حال يا محوّل الحال الحب حالنا إلى أحسن الحال أعدت لكل من لا إله إلا الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل عجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إلا لله ولكل ضيق حسب الله ولكل قضاء وقدر تمكنت على الله ولكل طاعة وماصية لا حول ولا قوة إلا بالله ولكل هم وغم ما شاء الله لن يغلب الله شيء وهو غالب على كل شيء حسبي الله وكفى سمي الله لمن دعا لا غاية له في الآخرة والعلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو عي لا يموت أبدا دائما صمدا باقيا بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير لا وصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناك ولا إله غيرك الرحمن, الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في العرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجعر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو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 القابض الباسط الخافض الرافع المعلوم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 المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الباحث الحي القيوم الواجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعال البر التواب الم تقم العفور روف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني الموني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن شابهة الأمثال صفاته وشهدت بربوبيته آياته ودلت على وحدانيته مصنوعاته واحد من قلة وموجود لا من علة بالجود معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أَبَلُ قَتِيمٌ مِلَأٌ بِأَتِدَاءٍ وَآخِرٌ كَرِيمٌ مُقِيمٌ بِلَا انتِهَاءٍ وَغَفَرَ ذُنُوبَ الْمُذْنِبُونَ كَرَمًا وَحِلْمًا وَلُطْفًا وَفَضْلًا حَيٌّ بِحَيَاتِهِ عَالِمٌ بِعِلْمِهِ قَاطِرٌ بِعِقْرَادَتِهِ باق ببقائه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَحْتَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٍ إلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ونشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له إلها عادلا جبارا وملكا قادرا مقهارا للذنوب وفارا وللعيوب ستارا ونشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه المقتدى شمس الطحابة ردجا نور الورى صاحب قابق قوسين عوعدنا رسول الثقلين ونبي حرمين وإمام القبلتين وجد الصبطين وشفيع من في الدارين رسول مكيا مدنيا حاشميا قرنشيا نبطعيا كروبيا روحياً روحانياً تقياً نقياً نبياً كوكباً درياً شمسا مطياً شمسا مطياً قمراً نورياً نورانياً بشيراً نبيراً سراجاً نيراً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجه وأولاده وخلفاء الراشدين المرشدين المهدين من بعده خصوصا منهم على الشيخ الشقيق. قاتل الزنديق وفي الغار الرفيق المقلب بالعتيق الإمام على التحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم السلام من الملك الوهاب إلى أمير الأبواب زين الأصحاب مجامر المسجد والمنبر والمحراب، الناطق بالصدق والصواب المذكور في الكتاب، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم السلام من الملك المنان إلى أمير الأمان حبيب الرحمن جامع القرآن صاحب الحياء والإيمان الشهيد في شهر رمضان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم السلام من الملك الوفي لامير أمير الوصي بن عم النبي قال عباب الخيبري سوج فاطمة الزهراء عليه السلام وارف علوم النبوي أمير المؤمنين علي الرضي السخي الوفي رضي الله عنه ثم السلام على الإمامين المهامين السعيدين الشهيدين المظلومين المقتولين المقبولين الشمسين القمرين البترين الحسيبين النسيبين القضاير الراضيين على البلاء الصابرين أمير من نبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما. وعلى عميه المكرمين الشجاعين المعظمين المحترمين الحمزة والعباس وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار والأبرار رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين وسلم تسليماً وعظم تعظيماً أبدا دائما حمدا كثيرا كثيرا إلى يوم الحشر والقرار. اللهم زين ظواهرنا بخدمتك وباطننا بمعرفتك وقلوبنا بمحبتك وارواحنا بمعاونتك وأسرارنا بمشاهدتك ولساننا بذكرك اللهم ثبت في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وَفَلْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَقُدَّامِي نُورًا وَخَلْقِي نُورًا اللهم اجعلني نورًا يا نور النوري برحمتك يا رحم الراحمين رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ve cüll müjallalik ve jemalik Allah'ın seyidimiz Muhammed ve Allah'ın ve sahbiyimiz Jamiyim. Allah'ı Rabbi'lerimiz. Allah'ın masajı beduğana, işi merdana ve rahmete La ilahe illallah. Muhammed Rəsulullaha hakkı ve sallallahu aleyküm. اولي وملك استغفر الله استغفر الله استغفر الله عن جميع ما كان يالله قولا وفعلا وخاطرا وناظرا واتوب اليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا فسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا فتعالى الله ملكا جبارا قهارا سترا سلطانا معبودا قديما قديرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآفو لنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا رحمن الرحيمين ونسأل التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحيم وآفو لنا يا كريم واغفر لنا يا رحمن يا رحيم bir rahmetike ya,